وَنَفَا إِلَّا اللَّهِ غَيْر مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُبُّ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ وَمَا هُوَ الضِّنَاعُ آلِهَةِ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ تَكُنْ فِي جَمَاعَةٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ العتيق فَإِنْ كُلُّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مِنْ سَكَنٍ لِيَنْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ ذَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَدْهُوا أَسْلِمُوا وَتَشِيرِ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلنا ذلكم من شعار كن فيغا قايد فاذكر اسم الله عليه طوال فتن اذا وجبت ذنوب فكونوا منها واطعم القانع والمكثر كذلك سخرناها لكم لعندكم تشكرون لَن يَنَالَ اللَّهَ الَّذِينَ يُسُومُونَ بِهِ وَلَا دِيْمَنَ ۖ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَٰ لَكُمُ اللَّهُ على ما هداكم وبشر أَن تُكَبِّرُوا اللَّهَ إن الله يدافع على الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوال كفور